الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جنس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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَا سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ أُولَئِكَ أَهْلُ النَّارِ ۖ كَمْ لَهُمْ مِنْ عَذَابٍ ۖ قَالُوا رَبَّنَا أَرِنَا الْعَذَابَ الَّذِي كُنَّا